ولو يؤاخذ الله الناس بما كثر ما ترك على ظهرها من الدابة على ظهرها من الدابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله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 من الحتيم إنك لمن المرسلين على طريق مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون.